Allahu akbar, الله akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna muhammad rasoolu allah Hayy ala assalati, hayy ala al A da komati assalaat A da komati assalaat Allahu akbar Allahu akbar La ilaha صفوفكم اعتدلو صفوفكم وسد الخلل الله اكبر الله اكبر الله الله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 wa'iril ya'dubu bi'alaihim wa lad ففَرعيتمَ التَّخَذَ إِلَهَ هَوهُ وَأَضَنَّهُ اللهَّهُ على عِلمون وَخَتَمَ على سَمعه وَقَن بِه وَجَلَ على بَصَرِه غِشَوَ فَبَي يَهدهِ مِن بَعْد الل أَفَل تَذكرون وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّن كَانَ إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إِلَّا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُذَاعُ إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تَاب لَا يَوققُ عَلَيْكُ بِحََّّ إِ كُن نَسْتَ سِقُمَكُكُمْ تَعملُون فَأَمَّا الذي نَ آممَلوا وَعَمِلُ الصَّالِ حاتِ فَيُودَخِلُهُم رَبّهُم في رَحْمَجِ للك هو الفوز المبين وان من الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم افلم تكن اياتي تسلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 وَيُرِيدُ الْمَرْءُ بِعَلَيْهِ وَلَدًا آمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ الساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين Wabdaa lhom sêjiaat maa aminu wa haqa bihim maa kanu bihi yas tahti on. Wa kiela liewom nansaa kum kama nasytum likaa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 رب العالمين في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله तुलना